إن هذا إلا خلق الأولين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين ولا نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت ثمود كذبت ثمود المرسلين للِقَالَ لَهُم أَقُهُم صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُون إِقَالَ لَهُم أَقُوهم صَالِحٌُ أَلا تَتَّقُون إني لَكُمْ رَسولٌ أَمين إِ لَكُْ رَسُول الله وَأَقِيون وَمَا لكم عليه من اجر وانا اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ان اجري الا أتتركون فيما هنا نَخْلَتٍ وَأُرُونٍ إِذًا نَخْلَتٍ وَأُرُونٍ وَزُرُعٌ وَنَخْلٌ قَلْعُهَا هَيِّنٌ وَزُرُعٌ وَنَخْلٌ قَلْعُهَا هَيِّنٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ولا قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ من مِثْلُنَا فَاثِبٌ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ هَٰذِهِ شرب وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم تعقروها فاصبحوا نادمين تعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وما أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز